اخي السايق طلبتك لا تسرع واذكر اللي غاب من اللي قيل لک عنهم او اللي شفت بعيونك اخي السايق طلبتك لا تسرع واذكر اللي غاب من اللي قيل لک عنهم او اللي شفت بعيونك على ربك توكل قبل لا حتى تسك الباب وتذكرنا اثكانه وعايشة ويستبيحونك صحيح ان يومهم وقف لكن للموت ضرس وناب فلا تاتي على دربه ولا تبغيهم يجونك تركد واربط حزامك ترى مال الحديد احباب ولك شيبان واخوان وبني عم يحبونك ولك ربع تقدر غيبتك مثل الخوان اصحاب تخيلهم بعيد الشر عنك عاشوا بدونك تركد ودحر الشيطان واحسب للطريق حساب ولا تامن حديد ينعدم وشلون بيصونك وتذكر ضحكه اللي لا رجعت يبطلون الباب اصغار في غيابك يرتجون الله ويرجونك تركد واطلب الله في طريقك وخذ بالاسباب ولا تسمع كلام اللي على السرعه وللمتابعة عبر عبر